دونكم يا بني أرفدة حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة إنما بعثت بحنيفية سمحة صلوات الله وسلامه عليه نعرض الآن لقول الله جل وعلا اليوم أحل لكم الطيبات فما أحله الله جل وعلا لنا نجزم يقينا أنه من الطيبات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 وطعام تدخله الصنعة على حالة الذبح فأما الأول فمثاله الدقيق فهذا البر إذا أصبح دقيقة أو العنب ومثاله إذا أردنا أن نجعله شيئا يشرب مما يعرف بكلمة عصير فهذا تدخله الصنعة فهذا حكمه حكم الأول لا تتعلق بديانة فاعله أو صانعه أو القائم عليه مسألة حل أو حرمه. فيؤكل ويشرب كل ما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 أهل زمانه فقط ومنه قول الله جل وعلا لبني إسرائيل ولقد اخترناهم على علم على العالمين أي عالمين عالمي أهل زمانهم نعود للآية فقول الله تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب قلنا هذا عام أريد به الخاص يراد به الطعام الذي هو أهل لأن يذكى بهمة الأنعام وعود الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى هم أهل الكتاب قبلنا اليهود كتابهم التوراة والنصارى كتابهم كتابهم الإنجيل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم أي معشر المسلمين حل لهم فهنا كما حررنا آنفا قائم الأمر على باب المقايضة قد يقول قائل في زماننا هذا ربما لا يذكون تذكية الشرعية الحال هنا أن الإنسان يأكل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 أضاحي ومن الصدقات ومن الطعام، باتفاق المسلمين. ثم قال جل وعلا بعدها والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أوجورهن. بعد أن ذكر الله جل وعلا الطيبات من المطعومات ذكر الله جل وعلا الطيبات من الأنكحة والنكاح أعظم المباحات على الإطلاق أعظم المباحات على الإطلاق. فالدين فيه أمور تكون ركنة وامور تكون واجبة وامور تكون محرمة وامور تكون مندوبة وامور تكون سنة وفيه قسم معروف من التكاليف الخمسة اسمه من الأحكام الخمسة اسمه المباحات أعظم المباحات أجلها أعلاها هو النكاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والنكاح سنتي والله جل وعلا قال في النكاح في صورة الأحزاب لم قال ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وقال عن أنبيائه ورسلي وهما الصفوة من الخلق والذروة من العباد قال وجعلنا لهم أزواجا وذرية وجعلنا لهم أزواجا وذرية وقد قيل إن يعقوب عليه السلام في زمن حزنه على ابنه يوسف تزوج ويقال إن لما محمد توفيت زوجته في الصباح فتزوج في المساء وقال أكره أن أبيت ليلة عذبة أكره أن أبيت ليلة عزبة ولما ذكر عنده بشر وكان بشر معروفا بصلاح وتقواه وورعه بشر الحافي قال أحمد رحمه الله لو تزوج بشر لتم أمره لو تزوج بشرا لتم أمره أي لبلغ المنتهى في الكمال فيما يعرف في ذلك الزمان والمقصود أن النكاح من أعظم المباحات وقد قيل سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الحسام فإن كان النكاح أحل شيء فإن نكاحها عمرا حرام بصرف النظر عما في الأبيات من معان أو شواهد نحوية أو غير ذلك المقصود قوله فإن كان النكاح أحل شيء وقطع النكاح من أعظم المباحات التي يباحها الله جل وعلا لعباده يا معشر الشباب من استطاع منكم تفل فليتزوج هذا خبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه هنا يقول ربنا جل وعلا والمحصنات من المؤمنات والمعنى من الطيبات التي لواتي يباحهن الله لكم المحصنات من المؤمنات ما معنى المحصنات من المؤمنات نحن نسمع بكلمة حصن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 أي محال أن شك فيك؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والعاقل لا يضع نفسه في موضع عريبة ولا موضع تهمة، وقد قيل ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل، ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. وقد قيل كذلك رحم الله امرأة دفع المغبة عن نفسه والذي نقصده هنا أن صفية كانت يهودية وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد أن إحدى أمهات المؤمنين أغضبتها قائلة لها يا يهودية عيرتها بأنها يهودية فجاءت صفية تبكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولي لها والله إنني لبنت نبي وعمي نبي وتحت نبي فتقصد أنها من نسل هارون هذا معنى أنها بنت نبي وعمها نبي أي موسى وتحت نبي أي نحت صلى الله عليه وسلم فجمعت رضوان الله عليها مناقب ثلاث وقد وشي لها في زمن عمر فبيّنت عذرها لأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه فأقرها فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في عصمته وهي إحدى أمهات المؤمنات المؤمنين داخلة في عموم قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم هذا ما يتعلق كمثال على نكاح بعض نساء أهل الكتاب خالف عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أرضى في هذه المسألة وقال لا أعلم شركا أكبر من أن تقول إن المسيح ابن الله أو أن تقول عزير ابن الله لكن أحدا من أهل العلم لم يوافق ابن عمر على قوله وأهل العلم كافه وجماهير السلف والخلف لنص الآية الصريح على جواز نكاح الكتابيات من اليهود والنصارى قال ربنا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن وهذا يدل على أن المهر الأكمل والأفضل أن يكون في بداية العقد أن يكون في بداية العقد قبل الدخول ولو أخر إن شاء الله لا حرج والمهر حق للمرأة قال الله تبارك وتعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا وإنما تستحلف غروج النساء بكلمة الله وبهذا المهر الذي شرعه الله جل وعلا ولا بد منه أن يعطى للمرأة قال ربنا إذا أتيتمهن أجورهن والمهر الأصل فيه أن يكون غير كثير لكن الله جل وعلا قال آتيتم إحداهن قنطارا وهذا هي المسألة التي ردت فيها امرأة على عمر فقال رضي الله عنه أرضاء أصابت امرأة واخطى وأخطأ عمر والناس هذا يتفاوتون ومرد هذا غالبا إلى العرف لكن لا ينبغي أن يعاقى الشباب عن الزواج بكثرة المهور لكن من تزوج من بيت يغلب على الظن أنه أهل فضل وأراد أن يكرمهم فلا حرج عليه أن يزيد في المهر فإن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما خطب أمك الذوم بنت علي بن أبي طالب وقبله علي هذا وزوجه إياها أمهرها أربعين ألف لقرابتها بالرسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يكرمها بذلك فهذا شأن لا حرج فيه البتة دلت عليه الصنة ودلت عليه, ودلت عليه الآثار ونحن نتكلم في الأمر العام لا في الأمر اللازم فقال الله جل وعلا إذا آتيتموهن أجورهن معصنين ثم قال ربنا وقد بينا معنا كلمة الإحصان غير مسافحين السفاح مأخوذ من الإراقة ومعنى مسافحين هو الرجل يزني بالمرأة ولا يبالي عياذا بالله أين يضع ماءه فيسمى هذا سفاح ولا يبالي أين يضع ماءه فلا تكون المرأة التي ارتكبت معها الفحشاء محددة هذا معنى مسافحين ثم قال الله ولا متخذي أخدان أخدان مفرد واخد ويطلق على الذكر ويطلق على الأنثى وهو ما يعرف في زماننا هذا بالصديقة فهذا كذلك حرمه الله جل وعلا والفرق بين الاثنين ما بين السفاح واتخاذ الأخدان كلاهما زنا لكن الأول لا يبالي مع من يزني أما في ذوات الأخدان فإنه يتخذ صديقة يتردد عليها ويلقاها وتلقاه وكلاهما حرم الله تبارك وتعالى مندرج في الفحشاء التي قال الله جل وعلا فيها ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وهذا يدل أو يرشد إلى مسألة جميلة في التصور الفقهي للأحكام فإن الرجل إذا ابتغى لذته من امرأة الماء فتجد أن اللذة يمكن أن تتحقق لكنها قد تتحقق على أحوال عدة فمثلا لو زنى بها سرا هذا زنا محرم من كبائر الذنوب ومع ذلك نال وطرة لو أتاها بالقوة فهذا اغتصاب في الأول هي آثمة وهو آثم فلو أتاها بالقوة دون رضا منها وأجبرها تحت تهديد سلاح أو غيره فهو آثم وهي غير آثمة وهذا ما يعرف قانونا بالاغتصاب ولو أتاها واتخذها صديقة فهي آثمة وهو آثم ويسمى هذا ذوات أخدام ولو أتاها بمهر وولي وشاهدين سمي هذا نكاح والمقصود من الأربعة واحد والحال بينهما على الفراش واحد فالطرائق اختلفت في الوصول إلى المقصود فلا بد أن يفرق عندما تصدر الإنسان للفقه ما بين ما حرم طريقة وما حرم عينا ما حرم طريقة وما حرم عينا والخلط في المفاهيم هو الذي تنجم عنه الفتاوى الفتاوى الخاطئة فكون رجل فكون رجل ما يرى امرأة فتعجبه ويريد أن يقضي وطره منها فهذا حق مشروع له إن كانت هذه المرأة معصنة غير متزوجة من المحرمات عليه لكن المحرم كيفية الوصول محصور الوصول في النكاح فله أن يقضي وطره في النكاح فقط النكاح الشرعي المعروف أما الطرائق الأخر الزنا سرا أو اتخاذها صديقة أو ما يعرف بالاختصاب كل ذلك محرم شرعا رغم أن المقصود واحد وفقه مثل هذه المسائل وإدراكها يجعل الإنسان غالبا أهلا لأن يبلغ عن الله جل وعلا دينه قال الله جل وعلا إذا أتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ثم قال جل وعلا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وهذا أشبه بآية تجري مجرى الوعيد أن الإنسان لا يقبل بعد أن من الله عليه بالإيمان ومعرفة الطرائق الوصول إلى رحمة الرحيم الرحمن أن يستبدل ذلك كله عياذا بالله بالكفر كما قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من وجدهن وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يكره أن يلقى في النار وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. والمراد من الآيات كلها بيان ما أباحه الله جل وعلا لعباده. فإذا توقفنا عند مسألة المهر خاصة بيننا ما كان من عمر رضي الله تعالى عنه هو أرضى لأم كلثوم. ثم عبر التاريخ عرفت قصص كثيرة في قضية صداق المرأة. فيروى أن زكريا عليه السلام لما من الله عليه بيحيى حسدت اليهود يحيى حتى وشت به عند أحد الملوك فعمدوا إلى بغي ذات جمال فجعلوها تغري ذلك الملك في أن يتزوجها فرغب فيها وطمع في نوالها فلما سألها الصداقة والمهر قالت لا أقبل إلا يحيى بن زكريا فأرسل من يقتله ليجعله قربانا وصداقا لبغي وهذا يكفيك في أن تعرف هوان الدنيا على الله تبارك وتعالى أن يقتل أولياؤه بمثل هذه الطريقة ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء عبد الرحمن بن ملجم المرادي تعلق بامرأة فاشترطت عليه مهرا رأس عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقبل ثلاثة آلاف وعبدا وقينة وضرب علي بالحسام المهندي هذا ما قيل من أبيات في فتك عبد الرحمن بن ملجم لعليه رضي الله تعالى عنه فجعله جعل قتل علي المهرى ولم ينل, ولم ينل بغيته ومما يستطرف في هذا الشان ما ذكروا أن الحجاج بن يوسف تزوج امرأة يقال لها هند فسميعها يوما تقول وما هند إلا مهرة عربية ثم ذكرت أنها إن أنجبت فهذا عائد لها وإن أخفقت فهذا عائد لزوجها الحجاج فغضب منها الحجاج فطلقها فلما طلقها كان من ذكائها أن أرسلت من يذكر جمالها لعبد الملك بن مروان أمير المؤمنين يومئذ فرغب فيها عبد الملك فخطبها فاشترطت عليه أن يزفها الحجاج إليه أي أن ينقلها من العراق إلى الشام يقود لها بعيرها وهودجها فبعث عبد الملك إلى الحجاج يطلب منه أن يزف إليه أن يقدم إليه بهند فقبل الحجاج حتى لا يفرط في ملك العراقي على ما في قلبه من, من الضغينة عليها فأخذ يسوق البعير وهي على الهودج حتى إذا دنوا من مدينة دمشق تعمدت أن تسقط دينارا ثم قالت يا جمال قال الحجاج لبيك قالت سقط مني درهم ولم تقل دينارا فابحث لي عنه فأخذ يبحث يبحث قطعا لم يجد درهم لأنه لم يسقط درهم سقط دينار فوجدت الدينار، فقال لم أر إلا دينارا وأعطاها إياه فقالت حتى تغيظه الحمد لله الذي أبدل درهمنا بدينار الحمد لله الذي أبدل درهمنا بدينار تعرض بالحجاج و وب... الملك فهذا مما ينقله المؤرخون ويبين لك شيئا من كيد من كيد النساء في هذا كله نحن نتكلم عن سياق المهر عموما والاستطراد فيه قد يكون صعب لكننا نتكلم فقهيا عن الآية ما يعرف في زمان هذا بالمقدم والمؤخر أجاء يجيزه الشرع ولا حرج فيه البتة لكن ينبغي أن لا يكون فيه نوع من المغالاة يحسن بالمر أن يتخير لنفسه إذا أراد أن ينكح قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع يعني الأسباب والدوافع والبواعث التي تغلب على الرجل أن ينكح من بيت ما أربع تنكح المرأة لمالها فإن المرأة إذا كانت ذات مال هذا مما يرغب الرجال فيها بنص الحديث وكما جاء في حديث أخر كان نساء الصحابة يحرصن على أن يكون لبناتهن مال حتى يرغبن الهزواج فيهن وتنكح المرأة لجمالها وتنكح المرأة لنسبها وحسبها وتنكح المرأة لدينها قال صلى الله عليه وسلم فاضخر بذات الدين تربت يدك فاضفر بذات الدين تربت يدك لكن عقلا ونقلا لو استطاع المرء أن يجد في امرأة الأربعة هذه كلها الأربعة هذه كلها كان حسن فإن لم يستطع فيبدأ بمن قوامها التقوى ويثني بالجمال لأن الرجل يحب أن يرى زوجته في صورة حسنة ثم بعد ذلك في قضية الحسب ثم في قضية, في قضية المال وينبغي أن يعلم أن الزين إنما يجعلها الله في العينين بمعنى أن الله إذا أراد أن يؤلف بين زوجين جعل أحدهما حسنا في عين الآخر قال قيس بن الملوح وهو مغرم بليلة في الخبر المشهور فيارب إن صيرت ليلة هي المنى فزني بعينيها كما زنتها ليها فيارب إن صيرت ليلة هي المنى فزني بعينيها كما زنتها لي قضاها لغيري وابتلاني بحبها فهلا بشيء غير ليلة تلانية والمقصود قوله فزني بعينيها كما زنتها لي ولما قيل لليلة إنك لست بذات الجمال الذي يجعل قيسا يقول فيك هذه الأشعار قالت لقائلها إن قيس كان يراني بعينيه لا بعينيك إن قيس كان يراني بعينيه لا لا بعينيك والله يقول وجعل بينكم مودة ورحمة فإذا أراد الله جل وعلا أن يؤلف بين قلبين زين كل أحد في عيني في عيني الآخر في قوله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات دليل على كمال الدين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 قال له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى ثم قال صلى الله عليه وسلم لعمر بعدها بسنين وقد دخل عليه وعمر نبي صلى الله عليه وسلم قد أثر الحصير في جنبه فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يا رسول الله كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت على الحصير قال صلى الله عليه وسلم فكلتك أمك يا من الخطاب أولئك أقوام عجلت لهم طيبات في الحياة الدنيا ولم يقل له عليه السلام كما قال لسراقه صراقة لأن شخصية عمر بعد أعوام من الهجراء ليست كشخصية سراقه وهو في أول عهده في أول عهده ومعرفته بالدين ثم إن سراقه خرج والطمع بين عينيه والرغبة في المال بين يديه يريد أن ينال أجراء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 وأقوال الأمة الأربعة من, من المتبوعين أو غير الأمة المتبوعين إنما الدين أعظم وأوسع وأجمل وأكمل من هذا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 فإن كان هناك نزاع ما بين عرض زيد وعرض عمر بين دين الله فإن دين الله أولى قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولئمة المسلمين وعمتهم هذا ما تهيئ إراده وتحقق إعداده عن الله على قوله حول قول ربي لا تبارك اسمه وجل ثناؤه اليوم وحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجرهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخذال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين نفعني الله إياكم بما قلناه وألبسني الله إياكم لباس العافية والتقوى وصلّ الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.